inna فِي khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki lati tajri fi al bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihil ardi ba'da mawtihha fahya وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقنون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين